بسم الله الرحمن الرحيم ها, ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهل العظم من واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني شفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا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 فأ جاء أهل المخاب إلى جذع نخلة قالت يا ليتني استقبل هذا وكنت نسيم مسي فنادها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحت كثري وهزئ إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا دنيا فكلي وشربي وقرري عينا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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شفيا فلما اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاف ويعقوب وكلا جعلنا نبيا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 إذا تُلَّع عليهم آياتُ الرَّحْمَانِ خَرُسُ الْجَذَابُ وَبُكِيَ أَخَرَفَ مِنْ بَعْهِمْ خَلْفٌ أَظْعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ إلْقَوْنَ غَيْرَ إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَذْكُرُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُلْمُونَ شَيْءً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 أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا فَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْذِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِفِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ث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 فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مخاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى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 أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أُتَنَمَانَ وولداً أطنَعَ الغيبَ أم استخدعِدَ رحْمَانِ عَهْداً هل لا تَنَكْتُبُ ما يَقُولُ ونُمُدُّ لهُ مِنَ العذابِ مَدَّا ونَرِتُهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَاً واتَخَذُوا مِن دونِ الله آلهَ تَلْيَكُونُ لهُ مِعْذَّاً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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا